ويخشون ربهم ويطافون سوء الحساب والذين قبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم فرا فرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ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 كريم الله الا بذكر الله تضمئن